يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حر زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوما القيامه قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوما القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما ضطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا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 كم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون فمن اتقى وأصلح فَلَا خَوْفٌ خوف عليهم ولاهم يحزنون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 من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا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 حتى إذا داركوا فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلون فأتهم عذاباً فآتيهم عذاباً ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم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 لا تفتح لهم أبراب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش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 الجنة أورثتمها بما قوم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا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 وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون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 أَعْنَقُمْ جَمْعُمْ وَمَا قُتُنَّ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَاءُ لَأَيْنَ اللَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ونادى